وَإِنَّهُ لهُدًى وَاحِمًا تُرْغِي What is that? multimillionaire أطع القوم عليهم بما ظلموا فهم لا ذلك لا Gueye <laughs> referred